Amen. قم ملة ابراهيم حنين cantam o Oh Oh Yes yeah. I can even thank, you. thank you. Kuala <muchos> the <laughs> per quò تذون <تصفيق> बोल well, आओ well, well. tau vi yo Allah oh, bilka What do I don't know. lang Mourivant il <laughs> yeah لَن يُكَلِّفَنَّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا كَمَا عَدَلُونَ go <laughs>